دعاء الخوف من الشرك تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم دعاء كراهية الطيرة تقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك